بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قبل أن نتجاوز كتاب الجنائز يمكن أن أذكر بصفة أو بطريقة موجزة سريعة طريقة التغسيل والتكفين وكما ذكرت لكم أنه سيأتي إن شاء الله دورة تطبيقية ونظرية لهذا الجانب لكن لما كان الشرح لقضايا تتعلق بالأحاديث لربما ما يخرج الإنسان بتصور عن الموضوع فاقول الإنسان إذا مات فإنه تغمض عينه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البصر يتبع الروح فتغمض عيناه اما لان منظره يكون لربما فيه شيء من يعني او ل اي سبب كان المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الهدي الفقهاء اختلفوا في تعليله فتغمض عيناه وتلين مفاصله من اجل ان يسهل التلسيل نعم الله. وأيضا يمكن أن يربط أو يرفع لحياه بخيط يربط بأعلى رأسه من أجل لا يبقى فمه مفتوحا فإذا وضع ليغسل يجرد من ملابسه ويبدأ بما يمنه مواضع الوضوء منه يوصل ثلاث غسلات أو خمس أو سبع أو أكثر بحسب الحاجة فالغسلة الأولى والثانية بالماء والسدر والغسلة الأخيرة الثالثة بالكافور الماء والسدر يطحن يطحنونه نعم ويغسلونه. وبعض الفقهاء قالوا إنه إنهم يغسلون رأسه برغوة السدر من أجل لا يجي لا يقع عليه اللحية والشعر فتات السدر فصعب استخراجه منه برغوة السدر. فالشاهد أن أن يوصل لينظفه ثم بعد ذلك بالأخيرة يوصل بالكافور لطيب رائحته. ولأنه يطرد الهوام ولأنه أيضا يقوي الجسد لا يسرع إليه التلف ثم بعد ذلك إذا غسل طبعا تدلك شفته بخرقة أو نحو ذلك دون أن يمضمض وينظف أنفه وأما ما يذكره بعض الفقهاء من أنه يقص شاربه إن كان طويلا وتقص أظافره وينتف إبطه وتحلق عانته فهذا كله لا أعلم عليه دليلا نعم فيترك على حاله هذه الحيثية ثم بعد ذلك يكفن توضع الأثواب الثلاثة بعضها فوق بعض ثم بعد ذلك إذا وضعت طبعا يوضع له الحنوط وهو طيب أخلاط ويمكن أن يستعمل القطن أيضا ويوضع معه الحنوط أثناء الغسل طبعا يمكن أن يرفع قليلا يعني ظهره ورأسه ويمكن أن يمسح على بطنه بحيث إن كان هناك شيء متخ... متهيئ للخروج يخرج دون الحاجة إلى ضغط شديد أو عصر أو وضع حديدة أو نحو ذلك ثم بعد ذلك فإن خرج بعد الغسل الأولى أو الثانية أو الثالثة يعاد غسل المحل ولا تعتبر الغسل الأولى ملغات أو الثانية أو الثالثة يعني لو خرج بعد انتهاء من الغسل فإن يوصل المحل دون أن يحتاج إلى إعادة تغسيله ثانية فالشاهد أنه يوضع الحنوط في هذه المواضع يمكن إذا كان بطنه مستطلقا أو نحو ذلك يوضع قطن أو نحو هذا ويوضع أيضا الحنوط والقطن الذي فيه الحنوط يمكن أن يوضع أيضا على عينيه وأنفه وأذنيه ويطيب أيضا لسيمة مواضع الوضوء منه يمكن يطيب بدهن عود أو نحو هذا فيوضع على على هذه الأكفان ثم يؤتى بالطبقة التي تلي الجسد الأقرب إلى الجسد يعني العلوية بالنسبة للميت فيؤتى بجانبها الأيمان ويوضع على شقه الأيمان ثم الأيسر وهكذا ثم بعد ذلك يكتب بالتي بعدها وتوضع اليمين ثم اليسار ثم التي بعدها اليمين ثم اليسار ثم يربط من أعلى ومن أسفل وكما عرفنا أن المرأة تضفر ثلاث ضفائر ينقض شعرها ويوصل ويضفر ثلاث ضفائر من الجنبين واحدة اللي هي الضفيرة التي ثلاث أثلاث يعني ويضع خلفها وأما الرجل فلا يضفر شعره ولو كان طويلًا ثم بعد ذلك يربط هذا الكفن، نعم، ويوضع في قبره، والأفضل أن يكون ذلك، طبعاً لا يوجه إلى الطبل عند الموت، لا يوجد فيه دليل، وليس ذلك من السنة، يؤتى به من جهة قدميه، ثم يوضع في اللحد، واللحد أفضل، وهو السنة، إلا إذا ما أمكن ذلك كما إذا كانت الأرض لا تحتمل هذا. ويوجه إلى القبلة ولا يوسد شيئا لا يوسد شيئاً ولا يكشف عن وجهه في القبر والمحرم لا يغطى رأسه كما عرفنا ولا رأسه وإنما يكفن بإزاره ولدائه بثياب الحرام فقط ولا يضع له طيب هذا باختصار فقط حتى نستجمع الموضوع وطريقة الغسل والتكفين خشيت أن يكون يعني من كلام على الجزئيات أنه لا يستطيع يتصور كيف يصنع نعم الذكر نعم بعض أهل العلم أنها تفك هذه تحل هذه العقد التي هي على هي إنما وضعت من أجل أن الكفل لا ينتشر فتحل لكن لا يخرج وجهه لأنه لا يوجد دليل على هذا نعم والأولى بوضعه في قبره هم أقرب الناس إليه والمرأة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من منكم لم يقارف الليلة ولو كان من غير محارمها وأولى الناس بتغسيل الرجل امرأته والمرأة زوجها ثم الأقارب والرجل لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل غير الزوجين فلا يغسل بنته ولا أخته إلا إذا كان صغيرا يعني الطفل الصغير الذي يكون دون التمييز للنساء أن يغسلنه كان ذكرا والرجل له أن يغسل ابنته مثلا إذا كانت صبية صغيرة دون التمييز ومع ذلك فالنساء يغسلن النساء والرجال يغسلون الرجال والفقهاء رحمهم الله تكلموا على بعض المسائل مثل إذا كان الإنسان ما وجد ماء في صحراء مات ماذا يصنعون به ما عندهم هل ييمم بعض الفقهاء يقول ييمم لكن هل هل المقصود هو الطهارة المعنويه ولا المقصود تنظيفه والمقصود تنظيف الميت فالتيامه لا يحصل به المقصود وكذلك فيما لو مات في البحر مثلا ولا بد من ما يستطيعه سيبقى مدة طويلة أين يوضع أين يدفن أين يقبر سيتغير ففي مسائل وإن كانت ربما قليلة لكنها قد تعرض والله أعلم نعم. الأصل أن كل ميت يكون في قبر هذه هي السنة كل ميت يكون في قبر ولكن إذا دعت الحاجة كأن يكون القتلى أو الموتى كثير في وباء واستطاع الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في أحد في القبر الواحد يدفن الرجلين وأكثر فيقدم أكثرهم قرآنا يعني ما يلي جهة القبلة فهذا خلاف الأصل فسنته صلى الله عليه وسلم في الأحوال العادية أن كل ميت يدفن في قبره وهذا لا شك أنه أكمل وأوفى وأكثر يعني قياما بحق الميت وعلى حُرمته. ومن الفقهاء من يقول إنه إذا دفن أكثر من واحد فإنه يضع بينهم شيئا من التراب أو الطين بين كل واحد والثاني. وأما ما يفعله بعض الناس قصدا من غير حاجة من وضع طفل صغير وضيع مثلا مع الكبير يظنون أنه ينفعه أو أنه يشفع له فهذا لا أصل له. وهو خلاف السرنة. إذا كان لحاجة كضيق الأماكن في محل لا يوجد فيها صعوبة فماذا يصنعون مثل في مكة يدفن فيها أناس مجموعة في القبر الواحد وفي المدينة البقيع بعد مدة تنبش القبور ثم بعد ذلك يوضع الرفات على جم ثم يوضع البقيع يدفن فيها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم فماذا تحتمل لكن الأحسن للإنسان ألا يتطلب هذه الأماكن مثل البقيع ومقبرة المعله وإن كان فيها صحابة وإن كان فيها أخيار فهم لا ينفعونه في قبره الذي ينفعه عمله ولذلك الأحسن للإنسان أن يدفن في مكان آخر يبقى في قبر مستقل لا ينبش لا يفتح في مكة أشبه بالخزانات تحت الأرض يفتح ثم يوضع فيها آخر ثم يغلق ثم يفتح وهكذا لضيق المكان طيب يكفي هذا حتى نأتي على اليوم كتاب الزكاة إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإجمعين يقول المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاد بن جبل حين بعثه إلى اليمن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 فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول كتاب الزكاة الزكاة في أصل معناها اللغوي تأتي ذي المعنى الأول اللي هو الزيادة والنمأ نعم الزيادة والنماء ومنه تقول زكاء الزرع يعني زاد ونما نعم وتأتي بمعنى الطهارة ومنه قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تزكيهم ومعنى هو أحد المعاني التي فسرت بها بعض الآيات كقوله فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قيل يعني الإيمان لأنه يزكي النفوس هكذا فسره بعضهم وليس المقصود الكلام على الآية الآن وكذلك قوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى فسر بأن الآية تتحدث عن الزكاة تزكى أي أخرج الزكاة وذكر اسم ربه فصلى زكاة الفطر قالوا وهذا فيه نظر على كل حال لكن المقصود المثال وعلى المعنى الآخر وهو الشاهد من تزكى أي زكى نفسه وطهرها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتوحيد الله تبارك وتعالى وإصلاح القلب والعمل فهذان معنيان فالزكاة هنا هل هي من النماء أو من الطهارة من النماء طيب إذا قلنا إنها من النماء هل هذا النماء في الآخرة في الآخرة بحيث إن الله عز وجل يضاعف له هذه الصدقة وهذه الزكاة يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل هل هو في الآخرة أو في الدنيا مع أن ظاهر الأمر أن المال ينقص بالزكاة فهل هو في الدنيا أو في الآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة فهي في الواقع تزيده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل تزيده فهذا وإن كان في ظاهر الأمر يظن الإنسان أن ماله قد نقص إلا أن الواقع أن الله عز وجل يبارك له هذا المال وينميه ويفتح له أبوابا من الرزق والخير من حيث لا يحتسب والعبرة بالبركة والله تبارك وتعالى قال في الربا الذي يظن صاحبه أنه قد حصل الزيادة من غير تعب يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الربا أي أن صاحبه لا يجد بركته في الدنيا وكذلك أيضا إذا تصدق منه فإنه لا يقبل منه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب وكذلك في الآخرة فإن الله يبطله ويذهبه فكل هذه المعاني التي ذكرها السلف في معناها داخلة في الآية فال إذن إنما حاصل في الدنيا وفي الآخرة طيب والمعنى الثاني اللي هو الزكاة بمعنى الطهارة هذا المعنى مستبعد ولا حاصل حاصل طيب هذه الطهارة هل هي في النفس ولا في المال للأمرين هي تطهر المال فيزكو ولذلك يقال زكاة المال يزكو فالمال قد يخالطه شيء لطريقة كسبه وما يعتور ذلك ويخالطه ويصاحبه نعم فهذه تزكيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر بأنها طهرة للصائم طهرة للصائم فإخراج الزكاة له أثر في التطهير هذه تطهر المال وكذلك أيضا هي طهرة للنفس لنفس الإنسان من الشح والبخل الله عز وجل يقول قد أفلح من تزكى على القول بأن المراد به الزكاة يعني حصل المطلوب ونجا من المرهوب وهذه الزكاة التي يخرجها الإنسان خذ من أموالهم صدقة تطهرهم فأعاد التطهير إليهم تطهرهم وتزكيهم بها فيحصل الأثر في المال وفي نفس الإنسان والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قد أفلح من تزكى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقد فسر الشح الذي أضيف إلى النفس لشدة علوقه بها فسر هذا الشح كما قال بعض السلف وإن اختلفوا فيه ولا الفرق بينه وبين البخل قالوا الشح أن يمنع الحق الواجب يمنع الحق الواجب مثل الزكاة والنفقات الواجبة والبخل أن يبخل بما في يده فلا يصل إلى الناس يعني على سبيل الإحسان والتبرع ونحو ذلك وبعضهم فسر الشح بغير هذا بعضهم فسر الشح بالصفة التي في النفس والبخل ما ينشأ عنها من الإمساك وبعضهم فسر الشح بقبض اليد والبخل بقبض اليد والشح بأن يتطلع إلى ما عند الآخرين زيادة على ذلك، نعم وعلى كل حال. طيب هذا معناها في اللغة إذا هي ترجع إلى الأمرين إلى الطهارة وإلى النماء وهذا لا إشكال فيه ولا مانع منه. طيب أما في في المعنى الشرعي فيمكن أن يقال إنها الزكاة المقصود بها جزء من المال جزء من المال مخصوص جزء من المال مخصوص قدره الشارع يخرج في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. هذا يقرب المعنى على كل حال وبعضهم يزيد بعض الزيادات على هذا كقوله بالنية مثلا أو على كل حال جزء مخصوص من المال مقدر من قبل الشارع يخرج في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة طيب هذه الزكاة متى كان فرضها ابتداء فرضها كثير من أهل العلم يقولون إنها فرضت بالمدينة و حينما يأتون على الآيات التي تذكرها من الآيات المكية يقولون هذه الآية من نازلة في سورة مكية وهي آية مدنية وفي أحسن الحالات قد يقول القائل منهم بأن هذه الآية نزلت قبل تقرير الحكم قبل تقرير الحكم وهذا هنا لا حاجة إليه لا حاجة إليها الآيات المكية التي نزلت في موضوع الزكاة كثيرة ويلوا للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وفي سورة الأنعام وهي نازل جملة واحدة في ليلة قال وآتوا حقه يوم حصاده ولهذا قال بعضهم هذه الآية مدنية مع أن السورة نازل بمكة جملة واحدة كيف تكون الآية مدنية اضطروا إلى هذا بسبب أنهم قالوا بأن الزكاة فرضت فرضت بالمدينة نعم وهكذا والذين في أموالهم حقهم معلوم للسائل والمحروم ما هذا المحق المعلوم هو الزكاة نعم وما أشبه ذلك والذين هم بالزكاة فاعلون فيقال والله تعالى أعلم إن أصل الزكاة كان مفروضا بمكة ولكنه غير محدد ولا مقدر لا في الأموال التي تخرج منها الزكاة ولا في المقادير والأنصباء وجاءت التفاصيل بعد ذلك في المدينة نعم وعلى كل حال الزكوات تكون في أموال متنوعة تكون في الحبوب والثمار وفي بهيمة الأنعام وفي الذهب وفي الفضة وفي عروض التجارة وهناك أشياء أخرى اختلف فيها أهل العلم مثل الركاز ومثل العسل إلى غير ذلك مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم وإذا نظرت إلى المقادير التي حددها الشارع في إخراج الزكاة وجدت أنه راعى فيها الكلفة والمشقة وهذا من لطف الشارع تبارك وتعالى فحينما نقول مثلا بأن الركاز فيه زكاة فالركاز فيه الخمس كما سيأتي فيه الخمس لماذا؟ لأنه يجد شيئا من مدفون الجاهلية لم يتعب في تحصيله ولم يتجر فيه ولم يزرع ولم يربي البهائم والدواب وإنما وجد غنيمة باردة فهذا فيه الخمس، وما سقي من الزروع والثمار من غير كلفة ففيه العشر يعني ما سقي بالمطر أو بالأنهار فيه العشر وما سقي بالكلفة ففيه نصف العشر والأموال التي هي النقدين والعروض التجارية يحتاج الإنسان أن يكتح ويعمل وينميها طول العام هذه فيها ربع العشر نعم هنا يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل حين بعثه إلى اليمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قيل في حجة الوداع، وقيل في آخر السنة التاسعة حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وبعضهم يقول قبل هذا بعضهم يقول بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة وعلى كل حال المشهور أنه كان في السنة العاشرة يقول حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك صدر هذا الحديث لا نحتاج أن نتكلم عليه وقضية الفوائد المستنبطة هذه مرة يفترض أنكم درستموها في شرح كتاب التوحيد وفي السيرة أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه إلى من سيأتي وأن الداعي يحتاج إلى معرفة حال المدعوين وعلى كل حال مثل هذه القضايا هنا درس في أحاديث الأحكام نعم فلا يذهب الوقت بالكلام على قضايا أخرى البدء بالتوحيد وهو أول دعوة الرسل نعم على كل حال قال فإنهم أطاعوا لك بذلك في رواية عند مسلم فإنهم أطاعوك لذلك والرواية المثبتة عندنا هنا هي عند البخاري أطاعوا لك بذلك أطاعوا لك أطاعوك لذلك التعدي باللام هنا لأن الطاعة هنا مضمنة معنى الانتيد قد يطيع الإنسان يظهر الطاعة ولكنه غير غير منقات لم ينقذ قلب قلبه فيحتاج الإنسان إلى الانقياد والإذعان والإقرار فإنهم أطاعوا لك بذلك ولهذا تكلم أهل العلم على قضية الطاعة هنا هل مقصود بها الإقرار أقر لك بذلك؟ أو المقصود الفعل؟ والأقرب الله تعالى أعلم أن المقصود هو الإذعان والانقياد والإقرار الذي يعقبه الامتثال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله نعم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة إلى آخره و قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام فهذا من حق الإسلام أن يؤتوا الزكاة ولذلك إذا امتنعت الطائفة عن شيء من شرائع الإسلام فإنها تقاتل على ذلك بصرف النظر عن حكمهم هل هم كفار أو غير كفار هذه مسألة أخرى لكنهم يقاتلون حتى يذعنوا وينقادوا ويؤدوا حق الله عز وجل عليهم امتناع الطائفة فهنا إذن يقال فإنهم أطاعوا لك بذلك بمعنى انقادوا وأذعنوا الإذعان الذي يعقبه الامتثال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك طبعا سبق مرارا مثل هذه الجملة فرض عليهم خمس صلوات يحتج بها الجمهور على عدم وجوب كثير من العبادات التي جاءت من الصلوات التي جاءت بصيغة الأمر مثل تحية المسجد ومثل صلاة العيدين ومثل صلاة الكسوف والخسوف نعم كل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات فهذا هو الذي يجب والباقي لا يجب هذا لذا الذي عادة يستدل به الجمهور وسبق الكلام على هذه القضية في أكثر من مناسبة طيب قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم لاحظ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم وهذا الشاهد من إيراد الحديث ما يتصل بموضوع الزكاة نعم تؤخذ من أغنيائهم قال هنا تؤخذ من أغنيائهم هل ميز هؤلاء الأغنياء قال البالغين من الأغنياء هل قال هذا ها هل قال العقلاء من أغنيائهم لا فيمكن أن يستنبط من هذا أنها تجب في مال الغني سواء كان مكلفا أو غير مكلف وذهاب التكليف ارتفاع التكليف سواء كان للصغار أو جنون إنهم أو ذهاب العقل بطريقة أخرى مثل الإنسان الذي في غيبوبة فإن ال فإنه يخرج من ماله الزكاة لأن الراجح أن الزكاة حق في المال وحق أيضا في الذمّة حق في المال وحق في الذمّة طيب قال تؤخذ من أغنيائهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ترد على فقرائهم الآن فقرائهم فقراء من؟ فقراء المسلمين فدل على أنها لا تعطى ليسا من مصارفها الفقير الكاثر. يعني نحن ممكن ندفع الصدقة كثير من الناس يسأل عن هذا يقول عندنا عمال فقراء هندوس ماتا فيهم رواتبهم إلا بعد أشهر وليس عندهم شيء هل نعطيهم من الزكاة؟ نقول لا لكن هل نعطيهم من الصدقة؟ الجواب نعم ممكن أن نعطيهم من الصدقة. إحنا نتكلم عن الجواز. لا يأتي أحد يقول لا المسلمين أولا يجوز أن يعطى الكافر من الصدقة. طيب. فترد على فقراءهم. فإنهم طبعا هنا قوله فترد على فقراءهم هذا أقوى ما يس... أقوى ما يتمسك به من منع. نقل الزكاة من بلد إلى بلد وهو مذهب المالكية والشافعية الذين يقولون لا تنقل من بلد إلى بلد هذا أقوى حجة لهم تأخذ من أغنيائهم فترد على, على فقرائهم فقراء البلد نعم فلو بقينا مع مثل هذا كان يمكن أن يكون هذا الاحتجاج نعم له قوة لكن تأمل تأخذ من أغنياء فترد على فقراءهم يمكن أن يكون قد ورد هذا باعتبار أن هذه الزكاة ليست إتاوات على الناس وليست ليست الشارع حينما يرسل السعات والولاة والأمراء وما أشبه ذلك من أجل أن يجبو أموال الناس وإنما كان يرسلهم هداتا ومعلمين يعلمونهم دينهم ويأخذون من أغنيائهم ويردونه على فقراءهم فالمقصود أن ذلك لم يكن لطمع بما في أيديهم هي تأخذ منهم وترجع إليهم يمكن أن يكون خرج بهذا السياق ومما يدل على أن الزكاة تنقل هذه الأموال قد تنقل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مال من اليمن وجاءته أيضا الزكاة من البحرين وهو مال كثير أكثر ما جيء به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وكان يرسل صلى الله عليه وسلم السعات والعمال فيأخذون الصدقات من القبائل والناس وإبل الصدقة هذه من أين جاءت أن هذه الأموال المتفرقة في هذه القبائل أو لا يأتون بصدقتهم أو لا يأتون بصدقتهم إلى آخره فكان يؤتى بها إلى المدينة فدل ذلك على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد نعم الأولى بها البلد الذي هو فيه وهذا أيضا خروجا من الخلاف فإذا وجد حاجة أكثر في مكان آخر فإنها تنقل حاجة أكثر أو كان هؤلاء في هذا البلد مستغنين فإنها تنقل إلى غيرهم وإلا فهم أولى بها وعمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء به جاء إليه بمال من خراسان زكاة فأمر برده إلى تلك البلاد وعلى كل حال هنا قال تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقراءهم لاحظ ما ذكر الأصناف الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره قال ترد على فقراءهم. وبهذا يستدل بهذا وبغيره أيضا لكن هذا أحد الأذلة التي تدل على أنه يجوز أن تصرف الزكاة في مصرف واحد. واحد تعطيها بس للفقراء مثلا أنا الآن عندي زكاة 500 ريال هل يجب أن أستوعب الأصناف الثمانية كما يقول بعض أهل العلم؟ الجواب لا لا يجب يمكن أعطيها الصنف واحد كالفقراء مثلا نعم وهنا قال ذكر هنا الشهادتين وذكر أيضا الصلوات الخمس وذكر الزكاة أين الصيام والحج ما ذكر بعض أهل العلم قال لعل هذا كان قبل فرض الصيام والحج وهذا في غاية البعد كيف السنة العاشرة أو التاسعة كل شرائع الإسلام قد اكتملت الأصول الكبار ولهذا قال الله عز وجل في يوم عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي كما قال ابن جرير رحمه الله بأن المقصود بإكمال الدين وإتمام النعمة أن أقرهم في البيت الحرام لا يخالطهم فيه أحد من المشركين وأتم عليهم وأكمل لهم الدين بأن أكمل دعائمه الكبار وأصوله العظام وإن كانت نزلت بعض الآيات بعد هذا ولهذا يخطئ كثير من الناس حيث يظن أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن وهذا غير صحيح اليوم أكملت لكم دي بل هذا من أضعف الأقوال طيب إذن لماذا لم تذكر يذكر الحج وال... من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأصول التي يرجع إليها غيرها فالعبادات إما مالية وإما بدنية ومن أهل العلم من يقول هناك قسم ثالث وهو مركب من المالي والبدني له الحج فالرأس العبادات البدنية الصلاة ورأس العبادات المالية الزكاة فالصوم يرجع إلى العبادة البدنية والحج يرجع إلى العبادة البدنية أو المركب من البدنية والمالية ولهذا يقرن الله عز وجل بين الأمرين كثيرا الصلاة والزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين طيب وباقي الأشياء نعم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة طيب وصام رمضان وحج البيت لا حاجة لذكر هذه الأشياء بهذا التعداد وبهذا التفصيل تذكر أصولها لتدل على غيرها ومن أهل العلم من يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها لأنه, يفرق لأنه صلى الله عليه وسلم كان في مقام الدعوة إلى الإسلام الدعوة يسم يذك يجتزء ببعضها وفي مقام بيان دعائم الدين وأصول الدين وما أشبه ذلك يذكر الأمور بنية الإسلام على خمس ويذكر هذه الأشياء الخمسة قالوا هنا مقام دعوة وهذا لا يخلو لا يخلو من إشكال على كل حال قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأيّاك وكرائم أموالهم يعني كراء من الأموال الزكاة تأخ... تأخذ من الوسط ما تأخ ما تأخذ من الأفضل كراء من الأموال مثل لو أنه عنده ناقل للسباق تساوي مليونين ما يأخذها ما يأخذها <تصفيق> لو كان عنده فرس للسباق أو فرس جيدة أو فحل إبل فحل إبل كم يساوي يمكن يباع بمئتين ألف أو أكثر ما يأخذه وإنما يأخذ من الوسط ما يأخذ شاتا ترضع ولدها ما يأخذ تيسن هو فحل الغنم مثلا أو نحو هذا وإنما يأخذ الوسط دائما ما يأخذ الضعيفة والهزيلة ولا يأخذ كرائم الأموال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يعني لا تظلم أحدا اتقيها بماذا بالعدل لا تظلم أحدا فيدعو عليك فتقبل دعوته فيك فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وهذا ظاهره أنه ولو كان هذا الإنسان قليل الدين بل ولو كان كافرا دعوة المظلوم ودعوة المكروب به كرب نعم نعم تظل النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة طيب ليس فيما دون خمس أواق صدقه خمس اواق نعم الخمس اواقي كم تجي تبلغ اربعين درهم ها متين عفوا المتين درهم النصاب ميتين درهم والاوقية اربعين درهم النصاب ميتين درهم بالنسبة للفضة وبالنسبة للذهب عشرون مثقالاً, عشرون مثقالا ويقدر على كل حال من أهل العلم يقدره بنحو 85 جرام وبعضهم يقدره بغير هذا يقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة نصاب الذهب من أهل العلم مثل ابن البر والنووي من قال بأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء فيه بعض الأحاديث مثل الحديث علي رضي الله عنه ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار هذا حسنه الحافظ وفي أبي داود أيضا في صحيفة أبي بكر أبو محمد بن عمرو بن حزم وفيها بيان أنصبة الذهب والفضة وبهيمة الأعجام والحبوب والثمار والمعدن والركاز وعلى كل حال ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا مع أنه جاء نقل الخلاف في هذا عن الزهري والحسن البصري فلو صح هذا الإجماع لو صح فإن الإجماع له مستند كما هو معلوم لكنه قد يخفى علينا لكن نقول هذه الأحاديث التي وردت هي مستند هذا الإجماع لو, لو ثبت طيب يقول ليس فيما دون خمس أواق صدقة وفي رواية ولا فيما دون خمس أواق من الورق يعني الفضة قال الورق وإيش والورق طيب قال ولا فيما دون خمس دود صدقه وفي رواية ولا فيما دون خمس دود من الإبل هذه تفسر الرواية الأخرى وال. الذود بعضهم يقول أنه يطلق على الواحد وعلى الجمع فإذا أطلق على الجمع فهو من الثلاثة إلى العشرة ولا فيما دون خمس ذود فتكون ذود موضحة لما قبلها مبينة لها يعني الخمس من الإبل تجب فيها الزكاة والأربع ما تجب فيها الزكاة نعم ولا في ما دون خمسة أوسق صدقة ما دون خمسة أوسق وفي رواية فليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وعند مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق فصار ذلك لا يختص بالتمر بل حتى الحب والوسق الوسق كم يبلغ؟ ستون صاعا ستون صاعا والصاع معروف أربعة أمداد معتدلة الصاع النبوي أربعة أمداد معتدله ولعلي في المرة القادمة ما نسيت إن شاء الله أجيب لكم المد النبوي بالإسناد إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه نعم ولو كان الدراسة في شيء أطول من هذا كان ذكرنا لكم تفاصيل أخرى في المقادير وجبنا ميزان ذهب وجبنا وحسبنا ذلك بحبات الشعير لكن على كل حال هذا على سبيل الاختصار بما يناسب هذا الكتاب طيب لعل هذا يكفي في هذا الحديث نعم تفضل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 ليس فيها زكاة نحن ذكرنا أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة طيب الخيل هل تجب فيها الزكاة أو لا هنا الحديث صريح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة في عبده ولا فرسه ويمكن أن يقال بأن الإضافة هنا عبده أي عبيده كما قال الله عز وجل أو صديقكم يعني أو أصدقائكم فالمفرد إذا أضيف فإن ذلك يكسبه العموم في عبده أي عبيده ولا فرسه أي أفراسه نعم صدقه يعني زكاه وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لابي حنيفة صاحب الله الجميع حيث فهم أنه تجب فيها الزكاة في الخيل للحديث المشهور الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل لثلاثة وفيه ولم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها لكن الجمهور أجاب عن هذا الحديث بأن لم ينس حق الله في ظهورها بأنه الجهاد يجاهد عليها في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله أو أنه يؤدي ما حصل عليها من الغنيمة نعم يؤدي مما حصل عليها من الغنيمة يؤدي زكاة ذلك بشرطه نعم وقيل إطراق الفحل إذا طلب منه أن يعيرا فحل الخيل فإنه لا يمنع ذلك الآن تعرفون أن الأصيل يبيعونه بالعد وهذا لا يجوز ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ففي كل مرة يحسبون يعني بقيم بأموال هائلة مع أنهم لا يخسرون شيئا وإن كانوا يزعمون أن هذا يضعفه وأن هذا يؤثر عليه لكن هذا الكلام غير صحيح فالشاهد أن هذا من حق الله عز وجل في رقابها وهكذا أيضا العبيد الأرقاء ليس فيهم زكاة لكن لو كان عنده خيل يعده للتجارة أو أرقاء للبيع والشراء للتجارة رجل عمله تجارة العبيد وعنده ألف عبد يبيع ويشتري أو عنده ألف فرس فيها زكاة زكاة إيش عروض تجارة ولذلك حتى لو كان عنده الغنم أو إبل أو بقر عروض تجارة فإنه تجب فيها الزكاة لكن هل نقول في أربعين شات شات أو في خمس من الإبل شات ولا نقول فيها زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة ولهذا قد يكون عنده بعير واحد وتجب فيه الزكاة هذا البعير يساوي مئتين ألف تجب فيها الزكاة واضح لكن لو لم تكن عروض تجارة وعندها أربعة وكل واحد منها يساوي مئتين ألف لكنها ليست عروض تجارة لا تجب فيها الزكاة واضح الفرق طيب قال وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق وهذا اللفظ عند مسلم إلا زكاة الفطر في الرقيق لاحظ أول الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق على هذه الزيادة أو هذا اللفظ عند مسلم تكون الزكاة الفطر على من؟ على من؟ قال إلا زكاة الفطر في الرقيق ليس على المسلم على السيد فهو المالك وهذا هو المتوجه لأن الرقيق أصلا لا يملك فكيف يقال إنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه ومن قال كالإمام مالك رحمه الله بأنه يخرجها عن نفسه قال يمكنه من الاكتساب فيكتسب لنفسه حتى يخرج زكاة الفطر والأقرب الله أعلم أنه يخرجها كما سبق كلام عليها أنه يخرجها عن عن مملوكه عن عبده وقد جاء في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وفيه على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين فهذا الذي احتج به مثل الإمام مالك رحمه الله قال على كل حر وعبد فرضها على كل حر وعبد فيتجب عليه لكن على كل حال المملوك الرقيق لا يملك وما يملكه هو ملك لسيده ولذلك على كل حر وعبد يخرجه عنه سيده كما يخرج الرجل عن أهل بيته إلا إذا كانوا كاسبين فإنهم يخرجون عن أنفسهم ولو أخرج عنهم أجزاء طيب الآن الآن هذا هذا الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة طيب لو كان هذا الإنسان يعدهم التجارة فإنه يجب فيه أن يخرج الزكاة في العبد وفي بأي تقدير بإنعم بزكاة عروض التجارة التي ترجع إلى النقدين يعني كم 2.5% اللي هو ربع ربع العشر نعم وزكاة التجارة من أهل العلم قبل المنذر من قال إنها تجب بالإجماع وهذا الإجماع فيه إشكال لأنه خالف فيها بعض أهل العلم كما هو معلوم من خلاف الظاهرية و إلا لمن لم يعده إلا عند من لم يعد هؤلاء من أهل الإجماع وهذا غير صحيح والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما من طي من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات ما كسبتم فهذا يدخل في عروض التجارة بل قال بعض السلف في تفسيرها كالإمام مجاهد بأنها نزلت في التجارة نعم تفضل <تصفيق> وعن أبي هريرة رضي الله عنه رت... كم من الوقت الآن كم قرأنا حديث ثلاثة كم مضى من الوقت ساعة وعشر ها؟ نقرأ حديث أو حديثين أو ثلاثة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس الجبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة نعم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار قال العجماء الدابة وصح من حديث جابر عند الإمام أحمد السائمة جبار السائمة جبار ويمكن أن يؤخذ من هذا أن العجماء هي البهيمة التي ترعى وحدها البهيمة التي ترعى وحدها لا كل بهيمة وفسرها بعضهم كأبي داوود بأنها المنقلبة بالنهار وليس معها أحد على كل حال الجبار قال الهدر الذي لا شيء فيه يعني ليس فيه ضمان بمعنى أن هذه الدابة إذا أتلفت سواء أتلفت بمعنى أنها حصل لإنسان منها ضرر بنفسه أو حصل الضرر في المال أو نحو هذا فجبار بمعنى هدر لكن هذا بضوابط إذا كان بتفريط من صاحبها فإنه يكون ضامنا والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر أهل الزرع أن يحفظوه بالنهار وأن وعلى أهل الدواب أن يحفظوها بالليل فإذا اعتدت الدواب على الزرع بالليل فإنه يضمن أن أصحابها يضمنون واضح لو إنسان راكب على دابة على بعير أو على فرس وجاي منطلق مسرع في شارع صغير أو ضيق أو في زحام مسرع منطلق على هذا الفرس فوطأ طفل ولا أفسد على الناس أموالهم أو نحو هذا كسر إنسان أو كذا نقول العجماء جبار ولا نقول هذا إنسان مفرط ويضمن يضمن واضح العجماء جبار أي هدر أي أن جنايتها لا ضمان فيها والبئر جبار يعني هدر لكن لو أنه حفر بئر في الطريق فإنه فإنه يضمن نعم. لكن لو حفر بئر في محل الحفر وجاء إنسان يمشي فسقط فيه أو جاء إنسان ينزع دلوا فسقط فيه هل يضمن الذي حفر البئر أو صاحب البئر الجواب لا لا يضمن وقال والمعدن جبار المعدن فسر بالمكان اللي اللي ليش اللي يستخرج منه الجواهر أو الأشياء النفيسة نعم مثل الأحجار الكريمة أو الذهب أو الفضة أو نحو هذا نعم ولربما قيل له ذلك سمي بالمعدن لي... يعني مكان عدن جنة عدن بمعنى إيش جنة عدن أي إقامة لأن الناس يقيمون فيه نعم والمعدن وجبار وفي الركازي الخمس الركاز الخمس الركاز المراد به ما وجد من دفن الجاهلية إما في دار الحرب وإما في دار الإسلام وكيف يعرف أنه من دفن الجاهلية يوجد عليه كتابات علامات رموز أشياء تدل على أنه من دفن الجاهلية لكن لو وجد دنانير أو ذهب أو نحو ذلك أو مزهريه ذهب أو نحو ذلك مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فهل هذا يقال إنه من الركاز ويأخذه الجواب لا لو وجد جنيهات ذهب جنيهات ذهب مكتوب عليها لا إله إلا الله أو مكتوب عليها مثلا مثلا الدينار الإسلامي أو نحو ذلك، فهل هذا يقال إنها ركاز؟ لا، ليست بركاز، وإنما الركاز ما وجد من مدفون مدفون الجاهليه. طيب، لو أن الإنسان وجد هذا ال الركاز وجده في دار اشتراها اشترى مزرعة اشترى دار فوجد فيها هذا ولم يجد عليه اثرا من اثار الجاهلية فماذا يصنع به او استأجر بيت من انسان ونظر فوجد صرة فيها دنانير يذهب الى صاحب البيت ويقول له لك مال في هذا او لا فاذا قال فيرجع لللي قبله اللي بناه واللي قبله إلى أن يكو إلى أن يصل لل الذي أنشأه فإن لم يجد إن لم يجد من أهل العلم من يقول هذا يرجع إلى بيت المال لأنه مال لا مالك له يرجع إلى بيت المال ومنهم من يقول لا هذا في حكم اللقطة وهذا هو الأقرب الله أعلم إنه في حكم اللقطة يعرف سنة فإن لم يجد صاحبه فإنه يكون ملكا له ولا يجري عليه حكم الركاز يقال أخرج منه الخمس وإنما سائر الأموال التي دخلت في حوزته وملكه بعد ما يملكه متى يملكه بعد الحول الـ وأيضا الـ الـ الـ الـ هذا الركاز لو أنه جاء واستأجر إنسانا يحفر فهذا الإنسان اللي يحفر وجد هذا المال قال احفر لي بئر هنا فحفر وقال له, قال له اهدم لي هذه الأماكن الخريبة هذه الحجرات فوجد مالا من دفن الجاهلية فلمن يكون يكون للحافر هو اللي وجده إلا إذا كان جاء بأناس تأجرهم من أجل التنقيب والتفتيش والبحث لعله يجد شيئا من الركاز فوجدوا فهو له وليس لهم جيد طيب هذا الركاز قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفي الركاز الخمس الخمس هذا هل يخرج باعتبار أنه زكاة فيصرف في مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآخرين أو أنه يخرج مخرج الفيء فلله وللرسول ولرسوله ولقربه وللثامه والمساكين وبنسبيل كما يصرف الخمس من الخمس كما يصرف الخمس من الغنية يقسم إلى خمسة أقسام اللي هو الخمس خمس الغنيمة خمسة أقسام والفيء كله يقسم خمسة أقسام فهل هذا الآن الركاز يخرج باعتبار أن هذا الخمس يصرف مصرف الزكاة ويخرج على أنه زكاة زكاة الركاز كما نقول زكاة عرض التجارة وزكاة الذهب والفضة وزكاة فزكاة السائمة كما نقول من بهيمه الأنعام أو زكاة ما سقت السماء هنا هذا الخمس هل هو زكاة في من أهل العلم قال إنه زكاة ويصرف في مصارف الزكاة لأنه يشبه الخارج من الأرض فالله عز وجل قال وما أخرجنا لكم من الأرض فهذا مما أخرجه الله عز وجل لنا من الأرض نعم فأشبه الزروع والثمار وبعضهم يقول لا هذا يجعل في حكم الفي وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم قالوا له حكم الفي باعتبار أنه كما كما قال الله عز وجل فما أجفتم عليه من خير ولا ركاب حصل الإنسان من غير كد ولا تعب وإنما هو غنيمة باردة ساقها الله إليه فيخرج منها الخمس في المصارف فهذا الخمس يصرف في مصارف الفي فلله والرسول وإذ القرب واليتام والمساكين وابن السبيل واضح؟ طيب الآن هذا الركاز هل هو فقط في الذهب والفضة سواء كانت سبائك أو دنانير أو دراهم أو مصوغات ذهبية أو آلات من ذهب أو فضة أو نحو هذا أو يدخل في هذا سائر الأشياء الثمينة من الجواهر واللؤلؤ والنفائس وما أشبه هذا الأقرب الله أعلم أنه لا يختص بالذهب والفضة وإنما كل هذه الأشياء الثمينة وهل يشترط فيه النصاب؟ نقول إذا بلغ النصاب وجبت فيه إخراج هذا الجزء منه ولا نقول وإن لم يبلغ النصاب؟ الأقرب أنه لا يشترط فيه أن يبلغ النصاب وهل يشترط أن يحول عليه الحول عندنا؟ ولا بمجرد ما نحصل عليه تجب فيه الزكاة؟ أو أن يخرج من هذا القدر باعتبار أنه راجح أنه لا لا ينتظر فيه الحول لا ينتظر فيه الحول فهذا مال حصل للإنسان وحصل عليه له فيه تمام التملك ولم يحصل عليه بسبب تعب ولا وليس فيه نماء وإنما كماله وتمامه قد حصل ولا ينتظر فيه مثل التجارة والذهب والفضة أو البهائم أو نحو ذلك ونقل بعض أهل العلم على هذا الإجماع طيب لعل هذا يكفي في موضوع الركاز وهو الشاهد من إراد هذا الحديث تقول نتوقف ولا نكمل ها كيف توقف طولنا عليكم بركة طيب يكفي هذا تسعة 13 دقيقة نجيب على سؤال أو سؤال ينتحل هذا القسم لا. ولا نحجزكم أكثر من هذا. نعم. نتسأل الآن عندنا سيرة. كيف؟ شو فيه؟ الأخ يقول ال رجل الهيئة. اعتدي عليه، فأقول هذه ليست أول مرة، وهذا أمر للأسف أنه يتكرر، وصارت الهيئة في عند كثير من هؤلاء الذين آآ آآ آآ صارت جدارا قصيرا، ولربما اشترأوا. حينما لا يرون ردعا لمثل هذه التصرفات ولذلك ينبغي لكل إنسان عنده غيره أن يقف مع إخوانه في مرجال الحسبة وأن يؤازرهم بالزيارة تزورون مكتب مكاتب الهيئة هم بحاجة للزيارة والزيارة لها أثر كبير عليهم مو وفي هذا الحدث دائما طول السنة والدعاء لهم ونصحتهم والذب عن أعراضهم وإبلاغهم عن المنكرات والمكاتبة للمسؤولين في المطالبة بإيقاف هؤلاء المعتدين عند حدهم وتأديبهم وردعهم ودعم الهيئات بالأفراد فهم قلة قليلة جدا وقلة مستضعفة يجزر للأسف عليهم الآن المرأة والرجل والسفهة وللأسف الشديد فأقول يحتاجون إلى مثل هذا كله إذا عرفوا أن أخوانهم معهم ويؤازرونهم ويزورونهم ويدعون لهم ويقفون معهم يطالبون بحقوقهم فهم بإذن الله عز وجل تقوى قلوبهم وهؤلاء هم السد بإذن الله عز وجل من نزول العقوبات وإلا فإن أسباب العقوبات قد اجتمعت فنخشى أن يعمن الله عز وجل بعقاب لكثرة المنكرات يقول شخص أصاب ثوبه وبدنه دم مسفوح فغسله ظنا منه أنه استوفى غسله ثم توضى وصلى وبعد الصلاة وجد بعض مقع الدم على قدمه فماذا يفعل هل يعيد الصلاة أو صلاته صح؟ صلاته صحيحة يعني إذا نسي الإنسان النجاسة أو ما علم بها وثم صلى فإن صلاته صحيحة بخلاف من نسي الطهارة يقول في صلاة الجنازة هل يقال في الدعاء للمرأة اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها من أهل العلم قال لا يقال هذا لأنها تكون لزوجها ومن أهل العلم قال نأخذ بظاهره بظاهر الحديث ويكون المقصود أبديلها زوجا خيرا أن الله عز وجل ينشئهم نشأة أخرى فيكون في خلقه وكماله وصفاته وأخلاقه وما أشفى ذلك ليس المقصود أنه شخص آخر لأنها تكون مع زوجها في الآخرة نعم يتكلم عن سباق العبل اليوم وغلاه في أثمانها هل تجوز وهل يجوز الاشتغال؟ بها يجوز سباق السباق على الإبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سباق إلا في خف أو نصل أو حافر فالسباق هو ما يعطى من الجائزة على السباق وضبط أيضا لا سباق بإسكان الباء بمعنى سباق مسابقة إلا في هذه الأمور الثلاث لأنها تقوي الأمة على الجهاد لكن من غير مبالغة في مثل هذه الأمور نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لطلبة العلم إذا كانوا فقراء يعطون هل يجوز أن تصرف الزكاة في شراء الهدايا لحفظة القرآن الجواب لا ولا تصرف في بناء المساجد ولا في الأمور التعليمية نعم وإنما نعم يقول ما الفرق بين قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وقالوا إنك ميت وإنهم ميتون لماذا شددت الآية الثانية دون الأولى بعض العلماء يقول الميت يعني من مات وانتهى وميت لمن سيكون لمن هو حي وسيؤول عمره إلى الموت قال ميت إنك ميت وبعضهم يقول هما لغتان ميت وميت والله أعلم يقول إذا كان عندي بهيمة الأنعام ويضعمها أشهر وأخرى ترعى من الربيع إذا وجد كيف تخرج الزكاة إذا بلغت النصاب إذا كانت ترعى الحول السائمة ترعى الحول أو أكثر الحول نعم فإنه يجب فيها الزكاة يجب فيها الزكاة وإذا كانت الغالب عليها أنه يعلفها الغالب عليها أنه يعلفها أو أو أنها ترعى عامة ال أو أنها ترعى بعض الحول ولكنه حتى يعني مثلاً ترعى نصف الحول أو مع الحول كما يفعل كثير من أهل الدواب اليوم يعطونها يعليفونها يعطونها شاعيراً لغرض أو لآخر ما يتركونها منه من أجل أن تبقى متماسكة لأنهم يقولون بأن إذا حتى لو وجد ال ال النبات والربيع ما أشبه هذا إذا تركت ترعى من المرعى فإن حالها تنسل ثم تبدأ تبني من جديد فإذا ذهب المرعى وأرادوا أن يعيدوها مرة ثانية إلى العلف والشعير فإن حالها تنسل ثم تبدأ تبني من جديد ولهذا ما يقطعونها من العلف يجعلون في أحواشها ومرابضها في الليل تأكل من الشعير ونحو هذا. فالمقصود أن العبرة بما غلب فإذا كان الغالب عليها الرعي، نعم، فإنها تكون في حكم السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر الحول. نعم. على كل حال يكفي هذا. وصلى الله عليه وآله وسلّم